Oh Amen. Mm -hmm. انني كلما دعوتهم لتؤثر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابا واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلمت لهم واشرت لهم اسمارا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 والله جعل لكم الارض بساتا لتسلكوا منها سبلًا فيجاجا الله الله اكبر الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله قَالُوا مُحَرِّفُوا بِأَنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُم مَّالٌ وَلَدٌ إِلَّا خَسَارَةً وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا وَقَالُوا لَا تَذَرُونَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال موح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك لا فاجئنا الكفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا الله الله আগে সামিদান সালামুক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 وأنا ظننا أَنَّ لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم, فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظلنتم أن لن يبعث الله أحداً وأنا لمسنا السماء فوجدناها, فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشغبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا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 ومعنا الهدى آمنا به فبين بربه فلا يخاف بخسا ولا رمقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأنا وَلَوْ انَّ كَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْ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 ंड शिष्टाचार अध्यय संख्या छ हजार एगारो गुनाहर क्या करी दिन राकाल सन्धाय जमे আর না কিন্তু কিছু গুনা রয়েছে যোগ দিন আমার সাথে দেখুন বড় গুণা পরবর্তী অনুষ্ঠান الذين أنعمت عليهم غير المغضون عليهم ولا الضالين آمين وأن المساجد لله فلا تدعوا الله أحدا وأنه لما يدعوه كانوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إن لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا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 ويحدا الا من يبتضام الرسول فانه يسلخ بين يديه فانه يسلخ بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد امنه رسالات ربه واحاط بما لديهم واحصا واحصا كل شيء عددا اللهم اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا don't عليكم الله. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله السلام السلام عليكم ورحمه الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعمل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضانين آمين يا أيها المزم لقم الليل إلا قليلا نصفه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 عذاباً غليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا من جلاله ان ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الوردان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء قضائنا ربه سميلا ان انك تعلم انك تقوم اذنا من ثرتينين ونصف وثلث ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن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 শানু وقوم عليه ولن نيل يا ايها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهّر ورجز فاهجر ولا تن تستكبر ولربك فصبر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 كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نرر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر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 والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأقر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات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 شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل ممرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة تن وشا ذكر وما يذكرون الا ان يشاء الله واهل التقوى واهل المغفره الله اكبر الله اكبر